مشاهدي قناه الناس نسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا معكم دائما في الدنيا على الخير وان يجمعنا في الاخره في رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم كما قال الله في سوره الشعراء ونستكمل حلقات فلسطين الحبيبه الجريحه النهاردة هنتكلم ونكمل كلامنا احنا كنا كلمنا في محاضرتين قبل كده تناولنا فيهم بعض العناصر اكمل النهاردة ان شاء الله العنصر اللي عايز اتكلم فيه النهاردة لن يضروكم الا ادا لن يضروكم الا ادا سورة قال العمران يعني ايه مجرمين بيقتلوا في اخواننا بيقتلهم في نسائنا في اولادنا بيهدوا البيوت طب ده اذى الحمد لله ده اذى لكن لن ينالوا من عقيدتنا لن ينالوا من ديننا اخواننا في غزه صابرون صامدون وفي فلسطين كلها الحمد لله لكن النهارده على غزه بالذات لأن هم اللي ثبتوا هم اللي ما زالوا لم يغيروا ما لا خلاص هنضع السلاح لا خلاص طب السلام طب مزيد من السلام طب التفاوض طب كذا طب على حساب الأرض لا ليه, ليه نضيع جهاد إخواننا السابقين ليه نضيع الدماء اللي, اللي أريقت في سبيل الله تبارك وتعالى هدر لابد أن نثبت وزي ربنا ما قال هؤلاء الآيات كنت بقولها لن لم نوم نفي المستقبل له يعني مهما عملوا مهما الطيارات والدبابات والغواصات والقنابل العنقودية, ومش العنقودية والسواريخ والكلام ده كله هيعمل فينا ايه لن يضروكم الا يضروكم اه ضرر صح او اذا يئذيني بس بتهد بيتي ان شاء الله حبنيه احسن ولو ما تبناش ايه ما صيره ايه اي بيت بيتبنى على وش الارض ما صيره ايه سورة ابراهيم يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرز لله الواحد القهار صورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليه لنبلوهم أيهم أحسن عمل والنتيجة إيه وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أرض قفراء لا زرع فيها ولا نبات ها زي ما صدق الشاعر كان بيقول والله كلام جميل جدا جدا هو ختم في البيت اللي أنا عايز أقوله بس أقوله من الأول يعني الدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طماعة فالزمها القناعة تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب اذا ادخلت قبرا انت فيه تقيم به الى يوم الحساب الحسابي وفي اوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الاهاب فلولا القبر صار عليك سترا لنتنت الاباطح والرواب كترحتنا طلعت والله خلقت من التراب فصرت حيًا وعلمت الفصيح من الخطاب ثم عدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمتاب اه خلي بالك بقى ينادى في صبيحه كل يوم ها لدو لدو يعني المرأة تحمل وتولد للموت وبعد المواليد دي كلها مصيرها ايه لدو للموت وابن ادينا عايز اقولها بقى وابن للخراب لان كل ده بعد كده ايه حيتحول الى خراب فلن يضركم الا اذى اذى في بيوتنا اذى في جسمنا اذى في اولادنا اذى في فلوسنا لكن عمرهم ما حيت يا الله شوف اللي الشعر بيقول ايه ضع في يد القيدة اه ناخد البيت من اوله تالله ما الدعوات تهزم بالاذى ابدا وفي التاريخ بر يميني ضع في يد القيد كلبشات الهب اضلعي بالصوت ضع عنقي على السكيني لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني فالنور في قلبي وقلبي بين يدي ربي وربي ناصري ومعيني سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني شوف عظمة الله الله على عظمة الإسلام فعلا كل اللي بيعملوه ايه؟ عمرهم ما هيوصلوا لعقيدتنا ولا هيوصلوا لأفكرنا الحمد لله لكن يضرونا لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون كتبت عليهم الزلة والله أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله شفت تبقى ربك سبحانه وتعالى وباء بغضب من الله إلى آخر الآية فعايز أقول إن لن يضروكم إلا أذى نصبح كل يوم الصبح مهدمين بيوت مكسرين عاملين أذى طيب نتحمل هذا الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى سورة آل عمران في آخرها فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واوذوا وأوذو في, في, في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا ها لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا جنات تجري من تحتها الانهار الى اخر الايات يبقى لن يضركم الا اذى بس الحقيقة الواحد مستغرب من شيء مهم جدا وده اللي يعني يعني في نفس المسلم مننا يعني أين دور الحكام فين الحكام فين الحكام فين الطيارات فين الدبابات فين الجيوش أمال إذا الجيوش دي هتتحرك دلوقتي وما لا هتتحرك إمتى أم ما لا هتتحرك إمتى لنصرة الإسلام ونصرة الأقصى ونصرة إخواننا المجاهدين وللدفاع عن إخواننا المسلمين اللي بيقتلوا ما احنا أمال إحنا منتظرين إيه يعني إحنا منتظرين غيرنا يدافع عننا ما واتفضحوا الله يكتر فضيحهم ويكتر ويقطر مصايبهم هازن في وضوح اكتر من كده يا ناس ادي مجلس الامن انا بسميله النهاردة مجلس الامن الاسرائيلي او عايز اسميله مجلس الخوف من اسرائيل اه ممكن ده مجلس امن بالله عليك فين الامن هنا فين الامن يقول لك مجلس الامن مجلس الامن الاسرائيل يقول لك العالم لان انا بسميله العالم الوهمي المجتمع العالمي ولا العالم يعني الناس كلها لا والله العظيم ده مجتمع وهمي وهمي حقوق الإنسان أنا بسميها حروق الإنسان فين هي دلوقتي فين هي دلوقتي يقول لي كده فين حروق الإنسان دي ولا اللي بيقتلوا فلسطين دول مش بن قدمين طب أقسم بالله لو كانوا كلاب أو قطط أعزهم الله الله يعزهم وبارك في عمرهم يا رب ورب الكعبة وبأقسم ما كان العالم اللي بيسمي نفسه العالم المتحضر ولا اللي بتاع كان سكت وانا شفت... أنا عشت في أوروبا كتير وعشت في أمريكا وشفت كل الحمد لله معظم دول العالم فعلا فعلا بيحترموا الحيوانات لا اقول لك حقيقي والله يحترموا الكلب والقطة وكان لسه واحد كان بيحكي لي قصة ودي عادي يعني ما هياش يعني حاجة غريبة شوية بنته كان معاها قطة وريحت مش عارف عاملين بيكنيك او بتاع كده يعني رحلة صغيرة كده فسحة يعني في الجنينة فالبنت سابت القطة بتلعب كده ومش عارفه طلعت على شجرة ووقفت فلا عارفين يطلعوا الشجرة يطلعوها ينزلوها ولا هي عارفة تنزل يعملوا ايه اتصلوا بالبوليس والبوليس جاب المطافي والمطافي جابت الاسعار حقيقة والله والمطافي والميديا بقى كلها بقى وسائل الاعلام والكاميرات والتلفزيون والاذاعة على عالهوى عشان ينقذوا قطة وطلعت السلالم بتاعة عربيات المطافي وانقذوا القطة والبنت خدت القطة وشعورك دلوقتي بعد القطه ما نزلت والحمد لله نزلت سليمه يا عالم يا عالم يا اللي بتقولوا عالم متحضر اللي بيموتوا في فلسطين كل يوم من اخواننا واخواتنا واولادنا وبناتنا ما يساوش عندكم قطط وكلاب حسب الله ونعم وكيل حسبنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله, الله ونعم الوكيل مش عايزينكم تنصرونا ولا عايزين منكم حاجه الحمد لله الله الغني والله القوي الله القوي ناس سكتة ولا كأن في حاجة خالص ولا كأن هم ومجلس الخوف اللي اسمه مجلس الأمن مجلس الخوف من اسرائيل ده مش قادر يطلع قرار ايه قرار ايدانة ايدانة يعني ايدانة يعني يا يهود انت لو بتعملوه في الفلسطينيين ده لا ده, ده وحش عيب تعمله كده عيب تعمله كده بس لكن طب بعد كده ايه ما فيش حتى دي ما مش قادرين يقوله ويقول لك لم يستطع مجلس الخوف من إسرائيل أن يتفق على قرار بإدانة إسرائيل يتحقوا علينا طبعاً تحقوا علينا إيه؟ قال الفيدا دول خمسة اللي هم معهم الفيتو إيه الفيتو ده؟ قال قولي اللي انت عايزه ها؟ هي دول العالم كام؟ مش حوالي 170 أو 180 دولة تعريباً يعني ها؟ اللي ممثلين؟ لا هم خمسة لو واحد من الخمسة قال لا يبقى لا ده دي الحرية دي الديمقراطية اللي بالملوخية دي الخيبه اللي احنا فيها دي الخيبه اللي احنا فيها احنا منتظرين ايه منتظرين ايه دول اللي هي اللي هينصروا الاسلام وحينصروا المسلمين لما كان شوية مسيحيين في تيمور الشرقية اجتمع مجلس الامن وعطاهم حريتهم وعطاهم استقلال ذاتي امم والنهارده كام 1000 بيقتلوا في فلسطين ده لسه من كام يوم يعني في ظرف حوالي خمس ايام اكثر من مميت شهيد الحمد لله الحمد لله رب العالمين ربنا يا ربي يعز شهدائنا ويتقبلهم شهداء في الصالحين لكن اوعى تقول لي مجلس خوف ولا تقول لي مجلس امن ولا تقول لي العالم الـ الـ الوهمي او عايز تقول للأمم المتحدة فين برضو واحد يسأل ولكن الأمم المتحدة صح؟ الأمم المتحدة ضد الإسلام الأمم المتحدة ضد الإسلام وضد المسلمين والله لا تجتمع ولا تتحد إلا على الإسلام وعلى المسلمين وإلا قولي فين النهاردة فين الأمم المتحدة؟ ها؟ اجتمعت عشان تقول تشوف اللي بيحصل في فلسطين ده لا لا لا لا لا حتى جمعت الدول العربية واسمها عربية مش دايماً دولة إسلامية مهتمة جداً جداً طبعاً الأيام دي باختيار رئيس للبنان لكن موضوع فلسطين ده اه يعني معلش علش نججب نستنكر نودين هما ثلاث كلمات ما بقص مش هنخرج عن نججب نستنكر ونودين طب وبعد كده بس خلاص يعني ايه المطلوب موطلو والله نشجب طب الناس بتموت نستنكر طب اللي العيال بيتقطعوا نودين آه عشان برضه نبقوا منصفين آه لا خلاص ماشي هما الناس بهدلت آه. هما ضربهم آه. هما الناس ماتت آه. الناس اتعورت طب هاتوهم يتعالجوا عندنا جزاكم الله خير هاتوهم يتعالجوا عندنا يتعالجوا بس او لما نتعالجوا نوقفوا مع رجليهم نحطهم تاني عشان يضربوا وتعالوا وتعالجوا عندنا تعالوا عندنا وفرحوا قلبنا وتعالجوا عندنا وبيرجعوا تاني ان شاء الله عشان تتضربوا بإذن الله ايه اللي بيحصل انا, أنا, أنا, أنا, أنا, أنا مش بس هي نقطة نقطة بتدل على الحقيقة انا, أنا مش, مش, مش وقت النكر دلوقتي الحقيقة لكن دي نقطة نقطة نكت معبرة تبين لك اللي احنا فيه بيقولوا فيه بلاعه مفتوحة والناس بتمشي تقع وتموت فاجتمع مجلس الشعب في احدى النقطة يعني فقام نعمل ايه في البلاعة المفتوحة والناس اللي بتموت دي فقام واحد يقترح ان احنا لما واحد بيقع بنتصل بالاسعاف فالاسعاف عبل ما بتيجي بتاخد وقت فبيقترح سيادته ان هم يجيبوا عربيه اسعاف تبقى جنب البلوعة اللي موجودة عشان اي حد يقع الحمد لله الاسعاف تنقذه بسرعة فطلع واحد اغبى منه قال لا والله انا عندي فكرة تانية احسن الحقيقة ان احنا ننقل البلوعة دي جنب مستشفى عشان اول ما يقع على طول المستشفى تاخده وتعالجه اه ده بالزبط اللي احنا فيه ايه التهريج اللي بيحصل ده ايه التهريج ده ان نبدل سايبين الناس يتضربوا ويموتوا وبعد كده بقى تعالوا ايه تعالوا نعالجكم ما ينفع هذا الكلام والله ما ينفع هذا الكلام والله تبارك وتعالى حيحسبنا حيحسبنا على هذه الأفعال. حيحسبنا على هذه ال لانه الله تبارك وتعالى يقول في سوره التوبه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض عد 5 يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم إنما فين مش النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم ما قالش المصري أخو المصري ما قالش الفلسطيني أخو الفلسطيني ما قالش اللبناني أخو اللبناني المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخزله ولا يسلمه يعني لا يسلمه للعدو يا ناس يا ناس فين احنا فين كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو عضو الواحد بس عنده صداع ومصدع وصدع نصفي اه مش اوعين ومش طامن لكن طب انا جسم رجلي سليم ما قدرش لا كل الجسم اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعباء بالسهر والحمى. وانحنا النهاردة قلنا لا دول ايه فلسطينيون الناس دعوى بيهم دي ارضهم احنا مصريون دي ارضنا دي حدود بين المسلم والمسلم طب اخو المسلم متحاصر مش لقاياكم ياكل ماليش دعوى لا لا اوعى تكسر حدودي اوعى يخش عندي يخش عندك لا حول ولا طيب علشان كده بنقول لابد ان يكون في نصرة تكون في نصره للاسلام ونصره للمسلمين ونصره للمسجد الاقصى أنا بس يعني يعني يعني اخواننا الفلسطينيين بيموتوا كل يوم وتقتيل، وبشع، وقنابل، وكذا، وكذا، وكذا احنا ما قلت في الحلقتين اللي فاتهم فرحانين والله العظيم بشهداءنا والموت مش ما بيأثرش فينا، لا احنا بنقدمين وبنتأثر طبعا لكن احنا بنقدر الأمور بقدرها ازاي؟ يعني مثلا مثلا شهداء فلسطين على مدى خمسين أو مئة سنة هو. ها؟ سبحان الله شو بقول لك مية سنة مثلا حصل زلزال في إحدى الدول في عشر ثواني عشر ثواني خمسين ألف قتيل خمسين ألف بص الرقم خمسين ألف وتحت الأنقاض يعني ما كانش لا حرب ولا طيارات ضربت ولا لا لا لا زلزال والبيوت تهدت على الناس وانا قلت يمكن بعض المعاني في الحلقة السابقة لكن قلت ان الحمد لله الموت ربنا بيعجرنا بيه والشهادة ربنا بيعجرنا بيها وان احنا في الدنيا دي عايشين نبتلى ونمتحن ونختبر فالمعنى ده في اذهن علشان كده التهديدات ويقول لك هنقلب غزة محرقة الله يحرقك وانت اللي ملك الكون هو الكون في يدك عشان تقول انا هعمل والله ده انت ما تملك شربة مية والله لو نقطه ميه نزلت فيك تموتك سبحانك يا رب والله لربنا حبس فيك ال ال الاخراج وما انتش عارف تروح الحمام عشان تخرج لا توقف على دماغك وتموت ده هو الله عز وجل تتملك ايه انت تتملك ايه انت على عمل تهدد وتقول هنقلبها محرقة وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. بس يعني في المقابل ها؟ طب ما تعمل يا خون اعمل ايه المشكلة يعني انت بتهدد بايه انت بتهدد بجناح بعوضه ما المسلم بقى ما دي تصوراتنا بقى الحمد لله هم مش فاهمين كده او فاهمينه بيستهبلوا او فاهمينه بيستهبلوا صدق الله القائل فانهم لا يكذبونك واحد يقول لك اصلا مش عارفين لا والله عارفين فانهم لا يكذبونك الله اللي بيقول ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هم عارفين كل حال يعرفون الحق دول كما يعرفون أبناءهم حد ما يعرفش ابنه قال عبد الله ابن سلام والله قال كلام أكبر من كده بيقول لك والله أنا عارف الحق أكتر من عارف ابني يهودي وكان أسلم ها؟ بيقولوله إزاي قال والله الحق ما هو حق واضحة ودي القرآن ودي الآيات الله عز وجل إنما ابني والله من عارف مراطي ممكن تكون عملت حاجة غلط أو لا الله أعلم. لكن أنا عارف الحق أكبر أكتر من ابني سبحان الله هي دي النقطة بقى اللي انا عايز اقولها ان احنا كمسلمين لما اعداءنا اعداءنا نتيجة ان هم متفوقين علينا دلوقتي بضعفنا بضعفنا احنا وضعينا بالضبط بالضبط معلش انا هتطر برضه اضرب مثلا من ما بنحبوش يعني زي بالضبط فريقين بيلعبوا كورة فريقين بيلعبوا كورة فريق قوي جدا وفريق ضعيف جدا ها والفريق القوي غلط فدخل في نفسه جوه. النتيجه ايه واحد 0 مين اللي كسب الفريق الضعيف فريق الضعيف طب هو ده كسب ازاي كسب بخيبه القوي ان القوي هو اللي غلط القوي هو اللي كسبه للاسف احنا دول وامم امه الاسلام امه مش ضعيفه احنا مليار وربع يعني الف مليون وربع ها لكن للاسف ان فرعون علف الارض ذره القصص وجعل اهلها شيعة يستضعف طائفة منهم طوائف يذبح أبنائهم يتولد ولا يموت ويستحي نسائهم بنت لا خليها حية تطلع الأمه ما فش في الجال حتى قالوا له كده قالوا له بعد كم سنة مش عايب أقول لك فبهبلوا وخبلوا الله يلعنهم ما تروح مراح فرعون قال طب نذبح سنة ونسيب سنة فالسنة اللي كان بيسيب فيها دي ولد هارون أخو سيدنا موسى يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم أنه كان من المفسدين. الفراعنة والمجرمين اللي بيهددونا بيهددونا بالقتل وبالتعذيب وبكذا وبالضرب وحنقلبها محرقة وحنعمل وحنسوي وممكن نجتاح غزة وممكن وممكن وممكن كل الكلام ده. إحنا كمسلمين نفهمه حاجة واحدة بس. اللي هو إيه؟ كل اللي انت بتعمله ده جناح باعوضة. والله جناح باعوضة لا يسوي عنده. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي. لو لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه مسخ ما سقى سق كافرا منها شربة ماء ما كانش ربنا عطى واحد كافر شربه مية لو كانت الدنيا تساوي عنده جناح بعوضة ليه كان خساره فيه كافر يشرب مية كافر بالله بتاخد ليه من مية الله ها يبقى خساره فيك لا لا لا لا ربنا بيديها لهم اهو ولذلك سحرت فرعون قالوا الكلام ده سحرت فرعون قالوا الكلام ده ناخد بالنا من الحته دي بس سحره فرعون انا هجيب مساله القرآن كتير في الايات دي بس انا هاخد صورة طه سحره فرعون ان لنا لا اجرا ان كنا نحن الغالبين اجرا كله بالفلوس خلص هناخد ايه يا تديني فلوس يا منصب يا رتبه يا كذا ها مفيش حاجة لله عند فرعون فرعون ما عندوش حاجة لله لانه على باطل ان لنا لا اجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم بص الايه وانكم اذا لمن المقربين المقربين واللي هيقرب مني زي ما انت عارف لازم طبعا بياخد وبيستفيد و... وبينتفع و... لكن لما شافوا الحق القيا موسى وقلتم الق طب انقوا أنتم ملقون واحنا حنلقي وانتوا هنلقوا في ايه يا تلقف ما يفكون فألقي السحره ساجدين امنتم بالله كانوا في الصبح كفار <تصفيق> وبالليل ابرار فالقي السحره ساجدين ها سجدوا قالوا آمنا برب العالمين فرعون مينو بتعمي هو بقى امنتم له ما هو عند فرعون العملية ايه انا وهو امنتم له قبل ان اذن لكم ما كل حاجة عند فرعون بالاذن حتى الامام بالاذن انه لكبيركم الذي علمكم السحر خلي بالك بقى فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف يعني اعطى الرجل لمن والايد الشمالة ولأصلبنكم مش على في جزوع النخر في يفتح الشجره يحطهم لا ده مبالغه يعني هفرجكم هوريكم هقلبها محرقه هتشوفوا انا هعمل ايه اجتياح انا اقدر انا عندي قنابل انقضيه انا عندي انا عندي طيارات قالوا ايه بقى صحر فرعون ادل انا عايز اقوله بقى لاخواننا في غزه وحبيبي واقول لهم بنفس الكلام اللي قالوه الابرار للملعون فرعون اقضي ما انت اللي تقدر عليهم وانا عاجز هعمل ايه انا ما عنديش طيران المجرم عمال بيرمي من فوق يرمي ويجري هتجيبه منين اين ده م? لكن لو جدع يواجه والله ما يقدر اقسم بالله ما يقدر والله يقول في صورة الحشر لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او او من وراء جدر او من وراء جدر اظن الجدار اللبنيون واضح اوي باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ولذلك يضرب ويمشي طيب قولوا له زي ما صحرت فرعون قالوا له بس بعد ما بقوا ابرار قالوا له اقض ما انت قاب انما تقضي هذه الحياه الدنيا ودي ما تسويش عند الله جناح بعوضه إن امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر م? والله خير وابقى يبقى فرعون بيهدد طب هو يعني ما تهدد وده برضو المجرمين دول وده المجرمين دول بيهددوا وحنعمل وحنسوي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ومن قبل قالوا حنضرب السد لحال وحنغرق مصر وحنعمل كذا وحنعمل كذا بعض على الحدود في 67. حصل وما حصلش حصل كل ده لكن ما حدش بيكلم للأسف حسبنا الله نعم الوكيل لكن نقول كما قال الأبرار من صحرة فرعون بعد ما كانوا صحرة فجار بقوا بالليل أبرار لما سجدوا وعرفوا الحق اقضي ما أنت قاب. بس مش هنقولهم انتوا ما عندكوش وما تملكوش لا تملكوا كل حاجة تملكوا كل حاجة يقول فراعنة على مستوى الكرة الأرضية لكن هتملكوا ايه والله العظيم ما تساوي عند الله جناح بعوض بطياراتها بحملات الطائرات بالدبابات بالقنابل العنقودية وال... وال... وإلى أخره فاقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وربنا سبحانه وتعالى حيكرمنا ويعطينا ال... ال... ال... ال... ال... الأجر والثواب لكن نقول للحكام المتخاذلين حرام عليكم اللي بتعملوه والله العظيم الله حيسألكم الله يقول وقفوهم إنهم مسؤولون لصورة ال وقفوهم إنهم مسؤولون سورة المرسلات أه؟ تقريبا يمكن سورة المرسلات أنا متلقبط فيها أو الصفات لكن هي مرسلات أه. الله يقول تبارك وتعالى سورة الحجر فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصبع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الله تبارك وتعالى يقول سورة الأعراف فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فالله عز وجل حيسأل الحكام وحيسأل أعوان الحكام عملت ايه نصرت القضية ولا لا نصرت اخوانكم ولا لا بدل ساعات بعض كلام خايب بيطلع كلام غريب واحد يقول لك الاسرائيل تجاوزت يعني تجاوزت ايه تجوزت؟ يعني يعني كان في حد مفروض تعمله وهي تجوزت عنه؟ يعني تضرب اه وتموت اه بس ما تكترش؟ ولا ايه بس؟ مش فاهم يعني يعني كلام غريب الحقيقي اه اصلي غزة دلوقتي بقى فيها ناس من القاعدة ايه له القاعدة؟ يعني يعني عايز عاستقول يا تعالى كمان يا بوش ويالله ويلا يا ناس اللي بتحربوا اللي بتحربوا الارهاب تحت اسم اللي بتحربوا الاسلام تعالوا ضربوا دلوقتي في غزة بقى لان دلوقتي فيها قاعده مين قال؟, مين قال لك هذا الكلام مين قال لك ان غزة فيها جبت جيب؟ هذا الكلام من اين قول قول لان في حساب ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد سوره قاف ما دلوقتي اي حد عايز ايزي اي واحد ولذلك اتقالت نكته ان انا مش عايز انكت والله ورب يعلم انا والله بس بتيجي كده قدامي اهو برضو اب مزعل ابنه فلوالا عايز ينتقم من ابيه راح طالع كتب على باب البيت هنا مقر القاعده بس يلا قود لك صاروخين بقى هتطلع طائرة تديك صاروخين من فوق اي حاجه اه ده انت من القاعده انت مش قاعد كويس اه لا يبقى ده مش من القاعدة لكن انت قاعد ايبا من القاعدة ايه الهبل ده ايه العبض هو اي حد كده يعني يحاول يثير عشان يقول الناس تعالوا تعالوا الحقوا لحسن غزة دلوقتي فيها ناس من بتوع القاعدة يلا اضربوا بقى ولما يجي نضربه والله احنا بنضرب بتوع القاعدة بتوع الارهاب اللي... الى اخره حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل عايز أقول لإخواني في غزة الحبيبة الصبر اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله آخر سورة آل عمران يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وإن شاء الله فيها الفلاح مزيد من الصبر مع الثبات مع الثبات أنت على يقين من نصر الله سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا أمتا لما صبروا أحد وكانوا بآياتنا يقينون مش يؤمنون يقينون يبقى لابد من اليقين من النصر الله وأنا عارف إن إحنا عندنا يقين من نصر الله تبارك وتعالى لا أصل ما هي سبحان الله ذي آية من آيات الله الدنيا الدنيا عبارة عن إيه يوم لك ويوم عليك الله يقول عز وجل في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن يعني يعز قوما ويذل آخرين يرفع قوما ويضع آخرين سبحان الله دون ما تستقيمش الحد ها سورة آل عمران وتلك الأيام نداولها بين الناس ها طب ما تبص على اليهود قبل كده في القرآن هو سورة الإسراء مش وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدونا في الأرض مرتين ولا تعلونا علوا كبيرا سبحان الله علوا كبيرا طب فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار سبحان الله وشوفوا اقتنصر بقى وشوفوا شوفوا وشوفوا قتل منهم أدي إيه وبعدين ثم رددنا لكم الكرة عليه وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا بس إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة الثاني بقى ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد مسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ها؟ بس الآية بقى عسى ربكم أن يرحمكم هي في عسل التحقيق مع عدم موضوعين في القرآن عسى ربه ربك ربه انطلقكم وعسى ربكم أن يرحمكم دي لا مش للتحقيق بس خلينا بالك للآب بتقول ايه وإن عدتم عدنا إن عدتم يا بني إسرائيل سواء كان دي للقرة التانية أو مش التانية خلينا على الإطلاق وإن عدتم عدنا وإن عدتم يا بني إسرائيل للإفساد في الأرض ها؟ عدنا إيه؟ بعثنا عليكم عبادا لنا ولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وحدا مفعول فهتبقى الكرة عليهم والله وأنا بأقسم بالله الكرة عليهم أصل عمر الدنيا محددين لحد فين يتحدزوا فيه سبحان الله فين الناس والأمم السابقة وعاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد أوتاد قيل الأهرامات وقيل إن كان فرعون الملعون بيعمل وتدين يشبه عليهم المصريين يظهر الغلب علينا من زمان وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك ثوت عذاب إن ربك لبالمرصاب إن ربك لبلمرصاد سأل مرة أحد الناس سيدنا عثمان نعفان أين الله قال إن ربك لبلمرصاد أو الله وانا قلت الآيات قبل كده في سورة إبراهيم فأخرها مش حقرارها تاني فالحمد لله أقول لإخواني مزيد من الثبات ومزيد من الصبر حيات النصر بإذن الله تبارك وتعالي النقطة الخطيرة بقى اللي عايز أتكلم فيها الحقيقة بس عايز الإخوة يفهموني فيها لأن بعض الإخوة لما بقول الكلام اللي انا حقوله يوم يقوله الله انت يا شيخ وجدي يعني بتصبط الناس وكأنك بتقول للناس ما تعملوش حاجة خلاص اقعدوا بقى واللي بيحصل ده خير من غير ما تبذلوا اي مجهود لا لا لا انا ما قصدش كده وما قصدتش كده في اي يوم من الايام اللي انا حقصده من كلامي اللي جاي قبل ما اقوله هو ان انا مطالب ان انا اخب بالاسباب وقت ما هو التوكل على الله ايه هو ما معنى التوكل على الله الأخذ بالأسباب قال الله عز وجل لآخر صورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إن مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا وفي قراءة فتبع سببا آتيناه من كل شيء سببا يعني في أشياء توصلك حاجات تعملها حتى تأخذ عايز تتجوز عايز اولاد بتتجوز الله يكرمك اولاد ده موضوع تاني اما جعان اكل عطشان اشرب ربنا يرزقني برزقي اسعى فاحنا بنتوكل على الله يعني يعني بناخد بالاسباب لكن النقطة الخطيرة بقى طب ما الكفار بياخدوا بالاسباب لكن انا كمسلم اخذ بالاسباب ولا اتوكل عليها وإنما أتوكل على رب الأسباب وهو الله فانا باخد بالأسباب لكن ما بتوكلش عليها عايز أشرحي شوية ما بسرعة أنا بشتغل وبسعى هو الذي جعل لكم الأرض صورة الملك ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه اسعوا بس لما اتكلم عن الأرض قال إيه امشوا امشي امشي امشي لكن الجنة وسارعوا الجنة وسابقوا سابقوا. وسارعوا صورة أهل عمران سابقوا إلى مغفرة مربكم وجناتين عرضوها كعرض السلام والأرسل في الحديد لكن في في الدنيا هنا والأرض فامشوا على مهلك أصلاها دنيا مراوحة بالله عليه لكن في الأخرة لا اجري اسعع وهكذا طب أنا بشتغل وبسعع علشان ربنا يكرمني بإيه بالرزق اللي هو لإيه الرزق فلوس لا الرزق صحة أيا الصالحين زوجة صالحة سكن مريح راحت بال هدوء عيالي يطلعوا صالحين الى اخره مش شرط فلوس بس لكن انا بسعى وبروح الشغل وبرجع من الشغل ماشي هو الشغل ده اللي بيجيب لي رزقي لا والله رزقي ده عند الله وربنا هينزله لي بس ربنا امرني ان اسعى قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير طب ازاي الطايره دي بترزق تاخدوا تطلع الصبح بدري الطير دي العصافير تصوصوا الصبح بدري خماصه خماصه يعني بطنها فاضيه فيش اكل ها تاخدوا الصبح وتنزل ها وتروح ترجع بعد الظهر بطانه بطنها مليانه بتشتغل ايه بقى العصافير دي وفاني مصلحه وليه حضور وانصراف مثلا لكن دي بتسعى وربنا بيرزقها جميل انا بسعى وربنا بيرزقني فهزا ما قلت ان مش لازم الرزق السعي مقابله بالزبط عفوا الرزق لان والله وفي مصر يمكن بالذات شغل كتير وناس بتشتغل بتشتغل فعلا فعلا بحق ربنا بس المقابل ضعيف ضعيف جدا لكن ربنا بيبارك فيه ربنا بيبارك فيه والله لكن مش ده موضوعي يعني مثلا مثلا واحد بيشتغل وكل حاجه ورزق. وبعدين قاعد كده قالوا له على فكرة في واحد من قرايبك مات وانت هتورث فيه وميراثك قد كده الميراث اللي جاله ده بذل فيه اي سعي او اي مجهود لا وجاله الميراث لغايه عند ليه ده رزق رزق ربنا انا بس بقول لك مش ده مش مرتبط بده فعايز اقول لي ايه لان في ناس يقولك ايه على قد فلوسهم لا انت لو قد فلوسهم والله ما تطلع من بيتك لا انما <تصفيق> انت بتسعى وبكترزل اللي عندك له يا رب عوضني يا رب صحيح مرتبي ضعيف لكن بارك لي فيه طب بارك لي في الحاجة اللي بنجيبها حته جبنه بتقعد معانا مدة طويلة بارك لي في أولادي يطلعوا صالحين يقبلوا ايدي يقبلوا صوابعيها بارك لي في زوجتي ما تطلبنيش بحاجات وتصبر بارك لي بارك لي في صحتي ما ادعش اروح عند دكتور ومستشفيات كتير حته برشام ربنا يكرم بيها وهكذا طيب بس أنا كمقدمة بقول إن أنا ببذل أقصى ما في وسعي وبعمل اللي علي أنا, أنا كلامي بقى اللي جاي دلوقتي طيب بعد ما بذلت أقصى ما في وسعي بعد ما عملت اللي علي أعمل إيه يعني الله مثلا سورة سورة الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ما استطعتم أدي من قوة و ومن رباط الخيل الله أنا عندي قوة هنا وبعدين عندي قوة عسكرية رباط الخيل قوة عسكرية يعني الأمر للقوة دي إيه لا دي قوة غير القوة العسكرية وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ها؟ ومن رباط الخيل معين كل الكلين دول تعملوا بهم إيه ترهبون به عدو الله وعدوكم آمنتوا بالله ترهبون به أعداءنا بيقولوا علينا إيه دوات إيه لك رهبيون انتم إرهابيون؟ طب ربنا لا قال به بس مين عدو الله انا برهب اي واحد طب انا حبايبي كتير منكم إخواني وأخواتي يحبوني في الله وبحبهم في الله والله انا ارهابي بالنسبه لهم لا والله انتوا ارهابين بالنسبه لي لا والله امال كلنا ارهابين مع مين به عدو الله وعدوكم عدو الله فاي حد يقول لك عدو والله. أنا ثم سبحانك يا رب إحنا الإرهابيين لا إله إلا الله إحنا اللي بنتضرب وبنموت وبيموتوا عيالنا وبتموت نسائنا وبتكسر بيوتنا وإحنا الإرهابيون حسبي الله ونعم الوكيل طب حقف في موضوعي شوية عشان أتكلم في الحتة دي معلش فرعون في صورة القصص ربنا قال عليه إيه إن فرعون في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبحوا أبناءهم ويستحي نساءهم إنهو كان فرعون انه هو دي فرعون ان فرعون كان انه كان من المفسدين فرعون مفسد اه بيفسد مين اللي بيقول كده الله العليم الخبير الحق بيقول على فرعون مفسد جميل انا اقسم بالله ان فرعون مفسد مش فرعون بتاع موسى الوليد بن مصعب بن الريان لا كل امه فيها فراعين هو لما مات ابو جهل في غزوه بدر 17 رمضان يوم رمضان سنه اتنين هجري وجابوا له راسه النبي عليه قال ايه قال هذا فرعون هذه الامه كل امه فيها فراعين لكن الله بيقول انه كان من المفسدين طيب الله حكم عليه بأنه من المفسدين بص فرعون فرعون فرعون قال على سيدنا موسى غافر وقال فرعون من المفسدين الملعون ده المجرم ده وقال فرعون زروني اقتل موسى يلا وظبوا لي الجو كده عشان عايز اقتل موسى يلا يا وسائل الاعلام يلا يا كتاب يلا اشتغلوا كده موسى ارهابي موسى متطرف موسى راجعي موسى منخرط وبعدين في موسى وما حدش قادر ايه وبعدين ايه موسى موسى, موسى المهم زروني اقتل موسى وليدع ربها اني اخاف فرعون بيخاف اني اخافوا ان يبدل دينكم موسى او ان يظهر في الارض الفساد الفساد، الواد موسى ده حيزر في الأرض الفساد، فانا انا عشان كده بقول لكم انا عايز اقتل موسى لان موسى ده مفسد وبيزور في الأرض الفساد، وضحت انت وضحت الله بيقول على فرعون انه من المفسدين يوم فرعون يرميها على مين؟ على سيدنا موسى، النهاردة كده ورب الكعبة ما ده قرآن وعظمته انه غض طري كأنه نزل دلوقتي، ها؟ يقتلونا في فلسطين العراق افغانستان اريتريا الصومال ويقولوا علينا ايه ارهابيون بالضبط على فكرة فكرني زي ايه ايام فرنسا ما كانت في الجزائر 130 سنة وكم شهيد 6 مليون 6 مليون روحوا زوروا المتحف في الجزائر وشوفوا ازاي كان الفرنسيين بيتباعوا بالسكينة كده ده زي الخرفان <تصفيق> اخوانا في الجزائر وبيقولوا بقى واحد من دول مرة بيتباع اخ جزائري عضه يا سوفاج شفت المكرم شفت الإرهابي عضني عضك أمان أنت بتعمل إيه ده أنت بتتباحه أنت بتتباحه وعشان عضك يبقى هو الإرهابي بالضبط بالضبط والله إذا سيم دلوقتي آسف. يعني نفس الكلام دلوقتي بيحصل هوا إحنا اللي بنضرب بتتكسر بيوتنا وبيقتلوا أولادنا وبناتنا ونساءنا ورجالتنا وإحنا الارهابيين إحنا الإرهابيين حسبي الله ونعم الوكيل الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و ومن رباط الخيل طب القوة دي ايه اذا كان دي قوة رباط الخيل يعني القوة العسكرية او ما القوة دي ايه دي قوة بقى علمية ثقافية صحية علمية إعلامية كما قال الله في سورة التوب وقاتلوا المشركين كافة مد لازم كلمي مثقل في التجويد كما يقاتلونكم كافه يعني على جميع الاصعده وذلك أنا بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمه ويبارك يا ربي اخواننا في فلسطين وفي غزه تلاقيهم من الناحيه الإعلامية الله الله والاناشيد الجميله اللي ما زلنا حافظينها رغم الموت والمذابح والتقطيل وجيش الانتفاضة زاحف كالرعود ما بيوقف حتى يقتل هالمجرمين اليهود أه؟ بانتفاضتنا يا حماس نبني دولتنا يا حماس مين غيرك يا حماس رافع رايتنا والكلام الجميل والأنشيد الحلوة اللي كانت بتقال وما زالت دي ما شاء الله بتدي إعلام إعلام قوي عفوا وبتقوي إيماننا وقوتنا وهكذا يبقى وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين أن الله مع المتقين لأن ال... إحنا مش بنعتمد على السلاح اللي معانا لا والله ده الله قال على السلاح وعنده لما سطعت من قوة من رباط الخير ترهبون به عدو الله ترهبون به مش تنصرون مش هتنتصروا به لا لأن إنت بتضرف آه لكن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله تبارك وتعالى يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ها وما رميت إذ رميت إذ رميت أيوة أنت ترمي قاتلوهم لازم طبعا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين أنا بقصد أن احنا بناخد بالأسباب وبنعمل اللي علينا لكن موضوعي بقى طيب أنا خدت بالأسباب وعملت اللي ها وبعدين جات النتائج مثلا عكس ما أتوقع أو جات نتائج صعبة أو أو أو أو أو, أو إن اللي أنت عايز تقوله إيه موقفي بقى إيه موقفي يعني خليني أشرح لك شوية عندنا حاجة اسمها قضاء وحاجة اسمها قدر قدر من التقدير والقضاء هو الخلق والإيجاد قدر من التقدير والقضاء هو الخلق والإيجاد يعني مثلاً الاستوديو اللي احنا فيه قبل ما يبقى استوديو جه المهندس وجاب ورقه وعمل تصميم تصميم قال الاستوديو ده هيبقى كده في ملو باب من هنا المدخل بتاعه هنا السقف ارتفاعه قد كده ما فيش شبابيك إلا في شباك في الحته دي ودي شباك عالي وده ما آه آه آه آه آه. كل اللي بيعمله المهندس ده في الورقه اسمه ايه قدر بيقدر فالقدر من التقدير مم. وبعدين اتبنى الاستوديو ده بنفس الكلام اهو ايوه الباب الشباك ايوه, أيوة. فبقى القدر قضاء اذا كل قضاء تم خلاص قدر لكن ليس كل قدر قضاء ازاي ما هو ممكن الرسمة اللي كان عاملها المهندس دي تتقطع وتتحط في الزباق وما يتبناش الاستوديو ده يبقى القدر ما بقاش قضاء زي انت بتقول انا بكره ان شاء الله مسافر ايوه حجزت التذكره ايوه وضبط الشنطه ايوه ايوه ايوه آه. كل ده اسمه ايه قدر انت بتقدر انا ان شاء الله هتجوز فلانه والحمد لله خلاص ورتبت كل حاجه قدر جينا بكره الطيارة ما طلعتش راحت عليك نومه التاكسي وهو رايح عمل حادثه المهم ما سافرتش يبقى القدر ما بقاش قضاء اللي انت كنت ناوي عليها دي واللي انت كنت نوية عليها قدر ما بقاش قضاء ما تمش يبقى يبقى القدر ما بقاش قضاء ولذلك الله يقول مثلا عن القدر سورة القمر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر كن فيكون زي ما قال في آخر سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كل شيء وإليه ترجعوا. وكان أمر الله قدر النقدورة سورة الأحزاب فقدرنا فنعم القادرون سورة المرسلات <تصفيق> هذه القدر طب القضاء القضاء هو الخلق والإيجاد زي ما قلت ان اللي أنت بتقدره اللي أنت بتقوله يحصل ها؟ كما قال الله عز وجل في سورة مريم عن القضاء أن ربنا قدر ان ستنا مريم تحمل بدون زوج وتولد عيسى بدون أب سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بدون أب وكان أمرا مقويا فحملته فحملته يعني خلاص تمه وإن المشكلة يعني زيارة ربنا في سورة عمران إن مثلا عيسى عند الله إنه يعني بدون أب طب ما خلق الرب أربعة الله بيخلق بالأب والأم أنا وإنت ويخلق بدون أب وبدون أم سيدنا قادة ويخلق بدون أب سيدنا عيسى ويخلق بدون أم سيدنا ستنا أمنا حواء شو من أمنا حواء من سيدنا آدم عشان كده اسمع حواء لأنها حية من مخلوقة من حي سيدنا آدم فإيه المشكلة يعني إن مثلا عيسى عند الله كما كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيقول الحق من ربك فلا تكنن من الممترين طيب الله قدر ان ستين مريم تولد بدون زوج وما يكونش لها سيدنا عيسى ده ام اه لحكمة طبعا يعلمها الله طيب وكان امرا مقضيا فحملته القطر بقى قضاء صورة فصلت ثم استوى الى السماء فقضاهن الناس قضاهن. قضاهن خلقهن اوجدهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها لان وجبت الامن الاول قل إنكم لا تكفرون سورة فصلة قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين هذه اتنين وتجعلون له أندادا إزاي تجعل له أنداد وشركاء ذلك رب العالمين وجعل فيها في الأرض رواسية جبال من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقب... قواتها في يومين طب اتنين واثنين يبقى في أربعة أيام سواء للسائلين فاضل اتنين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ايطيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن فقضاهن السماوات هم فقضاهن سبع سماوات في يومين اربعة واثنين يبقوا ستة اللي هو ما في سورة فصلات واللي في اول سورة هوت ها؟ سورة, سورة, سورة قاف وبعدين سورة هوت دي في سورة فصلت اللي انا بقولها دي لكن دي في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في سته ايام اهم وما مسنا من لغوب يعني نصب او تعب لان الملعين المجرمين اليهود الصهاينه المجرمين بيقولوا ايه اليهود بيقولوا ايه على الايات ده يقولك ربنا سبحانه وتعالى خلق السماء والارض في ست ايام تعب فقعد يستريح عشان كده عندهم انهم مامنوش في حاجه ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب يعني نصب او تعب يعني يبقى هنا فقدواهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها سبحان الله يعني يبقى, يبقى مش بس سام تعيتنا اللي فيها حياة يعني آه وزينا السماء الدنيا تعيتنا دي بمصابيح وحفظ كواكب ونجوم ذلك تقدير العزيز العليم يبقى نرجع نقول إني في قدر من التقدير وفي قضاء خلاص توجد وتخلق فكل قضاء اتخلق كان قدر لكن مش كل قدر قضاء لان ممكن تبقى مقدر وما يحصلش انا بقى كلامي كله عن ايه دلوقتي في موضوع فلسطين الحبيبه وما يحدث فيها اقول بس انا قلت مقدمه طويله علشان ما حدش يفهمني غلط اقول عملنا بالاسباب وعملنا اللي علينا وخدنا بكل الاسباب وبذلنا طاقتنا كلها والإخوة قاعدوا يصنعهم في صواريخ على قدهم بس والله وأقسم بالله الصواريخ دي عامل عمايد بدليل هتقول أنا ما عرفش الغيب لكن خلينا نشوف الواقع الاستقراء ايه الاستقراء ايه لو الصواريخ دي عبسية وما لهاش لازمة طيب وزعلان ليه انا بعمل حاجة ما لهاش لازمة سيبني مش حاجة ما مش هتضركها خلاص زعلان ليه مفروش ليه محروق ليه لما هي مش بتضرك مش بتضرك دي متسمي عليها <تصفيق> دي بسم الله بايه الطهره رضي الله اكبر لكن هم يفرحونا لا والله هم يقول لك دي موتت كام هناك لا والله هم عندهم الوضع وبكاتم يسكر بتاع ما مات واحد زي ما مثلا ما كانوا بيضحكوا عليه في العراق وافغانستان سقطت الطائره وطب واللي فيها جرحوا جريحوا اللي جواها اتجرحوا عمرك شفت طيارة بتقع الناس بتنجرح بتنجرح هم اللي يعني يقول لك ماتوا عشان تفرح هم عايزين يفرحونا لا فبيجذبهم بس احنا عارفين الحقيقة عارفين الحقيقة لأنه والله زي ما قلت فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هو الله عز وجل هو الله وبعدين زي ما قال أخونا أبو الوليد الله يبارك له الأخ مشعل ربنا يبارك في عمره يا رب ويثبته هو والإخوة جميعا بيقول لك طيب هي المشكلة كلها في الصواريخ طب الضفه الغربيه راميه صواريخ ما رامتش همك بتموتهم ليه لا يعني هم مثلا انت عايز دي وصد دي أبدا احنا بننضرب بننضرب بس ما دام بيتضرب اتضرب بقى ههبوش فيك امسك طوب اخبطك اجرحك اتف عليك اخربشك اي حاجه بقى ولا بس حضربوا انا قاعد كده لا والله أبدا فمش هي مش الصواريخ اللي هي سبب في انهم يضربوا ذلك ما انا قلت طب بيضربوا ليه والله مش عشان السواريف لكن يعني المهم لا يشعب فيه يعني ولا حاجة الحمد لله رب العالمين ده اللي نقدر عليه أرجع لموضوعي المهم أنا عايز أركز فيه دلوقتي عشان تعرفوا أنه كل خير عند المسلم والله والله وأقسم كما قال أنا بأقسم لي عشان النبي عليه على والسلام كلامه حق النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن توكيد أمره بص الكلمة اللي جاي كله كله ايوه كله ان امره كله كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ازاي موحه كتير مش كله دي لو جيت على كله دي قسمها نصين كده ايه كله بقى ان اصابته سراء خير فرح نجاح فلوس منصب خلفه بيت جديد اي ها ها ها إن أصفته سراء. شكر. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. والله ما بحاولي ولا بقوتي. ما ترجع بينا كده لما كنا عائل صغيرة كده في اللفة. وناس دين في اللفة. وبعدين يعلمونا شيء. بابا ماما تتا تتا. الله ما شاء الله ده بي مش ده ما هو شاء. مش أنا. أنا. دلوقتي مش أنا كنت كده. دلوقتي بقيت سبحان الله. سبحان الله. سورة الروم في آخرها. أه. الله الذي خلقكم من ضعف كنا عياله ثم جعل من بعد ضعف القوة شباب ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير طيب أنت أي حاجة بتجيلك دي هو الله سبحانه وتعالى فإن أصابته سر شكر اللهم لك الحمد والشكر حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك من السماوات ومن الارض ربنا أكرمني الحمد لله الله والله, والله هو الله طيب إذن أصابته سر شكر مش بقى لا شفت التخطيط اه لا انا بصراهم تكتك لا اه كنت مبيت لها ده انا قام عملته ودايا كده من باله ده بالفحلاوه وبالجدعانه وبالحركانه بالطقطقه ربنا يعافيك اذا أطبق... اصابته صرا شكر فكان خيرا له وان اصابته ضرا به الدنيا حلوة مرة مش مش كلها حلوة ولا تبقى جنة وان اصابته ضرا صاروخ داخل على بيت ابني مات مراتي اتجرحت مراتي ماتت انا مت اتقطعت قالت لي عاها وهنا اصابته ضراء صبر الحمد لله خليني صابر وهادي كده فكان خيرا له بس موضوعي ايه ان اللي حصل ده في الضراء في الدراء اقسم بالله انه خير خير ازاي خير ازاي خير ده موت وتهديم وضرب اه بس بعد ما اعمل اللي عليا بعد ما اعمل اللي عليا زي ما قلت خلاص والله العظيم خير ازاي خير ده اللي هنعرفه بقى في الحلقه الجايه ان شاء الله هيتبين لك انه خير وانا اقسمت انه خير وحضرب لك امثله وانت او انتي ياللي بتسمعني دلوقتي وشايفني هتاكد كلامي من حياتي الخاصه هتقول والله العظيم الرجل ده بيتكلم صح وكلامه صح طب فعلا أنا حصل لي حصل لي حصل طب والله كانوا كانوا ده بألا حنشوفه في الحلقة القادمة ان شاء الله نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي العراق أفغانستان صومال أريتليا وفي كل مكان يا رب العالمين جزاكم الله خيرا ونلتقي في الحلقة القادمة على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها القلب المعاهد Between.